على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى نقرأ عليه شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وفي كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدرس التاسع والسبعين قال وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال حلف رجل عند ابن زياد فقال لا سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ابن زياد ولمحمد حوض قال نعم هذا أنس بن مالك يحدث أن له حوضا فجاء أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا وأنا فراتكم عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم وأنا فراتكم عليه أي السابق لكم قال ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بآثار الوضوء والغرة والتحجيل وهو من أدلة كفر تارك الصلاة قال وانظر يعني عندي أنا رقم 847 وهو حديث حدثنا في قال حدثنا ختيبة بن سعيد الذي فيه الغرة والتحجيل نعم نعم قال وحدثنا هذا الحديث سيأتي بعد بعد ستة أحاديث ويكون هو السابع. نعم. قال حدثنا الفريابي وقال أخبرنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يردنا الحوض على لا يردنا لا يردنا الحوض عليا رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا ورُفِعوا إليا اختلِجوا دوني. قال حدثنا أبو جعفر هذا الحديث الإسناد فيه ضاف لا بسبب سنان بن سعد في سنان ابن سعد وال... نعم ولكن المتن صحيح نعم وأيضا سنان ويقال سالب السنان لكن تابعه جمع والحديث يعني هذا المتن في الصحيح نعم ويليهما كعند أبي داود وترمذي كل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بألفاظ متقاربة تكلم على الشيخ ربيع أحد ما الذريع، ها؟ معاك حمزة؟ ماذا قال؟ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا أبو قطن عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بيتنا ناحيتي حوضي كما بيت لا ناحيتي ولا ناصيتي ها؟ في نسخة ناحيتي قال شيخنا وفي أخرى ناصيتي <تصفيق> نعم ونظر الصحيح هل فيه ناصيتي يا اكرامي نعم صحيح الصحيحين ونظر الكتب الستة نعم نعم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة وكما بين المدينة وعمان نعم يعني صنعاء إلى المدينة هو وعمان قال شيخنا يقال أنه متقارب يعني هذه المسافة من صنعاء في اليمن إلى المدينة النبوية وكذلك المدينة إلى عمان عمان أين هي الآن كم أين هي أنت تقود السيارة الأرض نظل نعم يقال أنه متقارب ويقال أنه يحمل على حسب سرعة المسير وبطئه ويقال إنه يحمل على حسب سرعة المسير وبطئه والقرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كل قوم بما يعرفون والثاني أقرب ما هو الثاني يعني على حسب المسير يقال انه متقارب ويقال انه يحمل على حسب سرعة المسير وبطئين. نعم يعني القرطبي هنا قوله الثالث نعم. قال وحدثنا احمد بن هارون بن يوسف قال حدثنا بن ابي عمر لا قل. عفو لنا نسبق معنا ان بعض, ال... بعض المسافات بينها ربما يكون شهرا هذه مسافة طويلة في عرف الناس، نعم. فالله ربنا على حسب المسير. ما يقطعه، ما يقطعه الفارس الجواد المضمر غير ما ما يكون على الأقدام، نعم. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. قال حدثنا ابن أبي عمر. أعيد وحدثنا. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف. لماذا هارون؟ أو هارون وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني, عن الجوني. عن وانظر هل الجوني مر معنا هذا من يذكر الجوني ولا الجوني هل عنده مشكولة نعم يعني يريد بعض الإخوة اللي يهتم بالحفظ أسماء الرجال هذه مهمة تمر معنا نعم انظر أبو عمران الجوني ولا الجوني يا حمزة نعم نعم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المطعية من آنية الجنة يشخب فيها ميزابان من الجنة من شرب من شرب منه لم يضم عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله ماؤه أشد بياضا من اللبن. والله عمان وأيله كلاهما في الشام. نعم. نعم البخاري كتب ستة روايت ناقصتي مسلم ابن ماجه ناحيتي نعم نا. مسلم ابن ماجه بالحاء نعم نا. ناحيتي نعم نا. <تصفيق> ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل قال <تصفيق> شيخنا صلى الله الأظهر أنهم يشربون بهذه الآنية ولذا فالدعاء اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا لا يصح فهل سيسقي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين بيده لا أعرف ذلك انتهى كلامه نعم <تصفيق> قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني فتح الجيم من عندك أينها لا نريد الوصول كنت بالتراجع حتى عسون النسائب تكون مشكلة قطعا ها معك التقريب معك التقريب من أين تهتبه؟ التقريب المسجد ولا اللي مع حمزة؟ كتابك خاص؟ اقرأ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مه> طيب يقرأ يا حمزة، اللي يسبق فيك يقرأ <تصفيق> الحافظ ويقال له الجوني وتتأخر سكن بغداد ومرت من الثانية عشر. نعم، الج الجوني. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. قال <تصفيق> حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي.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 الضاد وللصاد ضاد, ولا الصاد؟ ضاد. وفي نسخة المصحية إلى صحو نعم نعم, نعم. والأرض إلى هي الله يعبد الله. لا بأس شاء الله. من شرب فيها لم يضمر، يشخب فيها ميزابان من الجنة، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيله، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الله, نسأل الله من فضله سبحانه، ونوفقنا لذلك، ونرزقنا ذلك من فضله جل وعلا. نعم أشد وياض من اللبن وأحلى من العسل وأبرض من الثلج من شرب منه مرة لا يظم أو بعدها أبدا فضل عظيم وهذا يناله من يعني من لم يقع في البدع الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشهدون من هذا الحوض قيل في المرتدين وقيل حتى في من يقع في البدع ويصر عليها والعياذ بالله نعم قال ابن بابن الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يعني سهل ابن سعد الساعدي يعني ابن يعني سهلة ولا يعني يعني ابن سعد لا يعني ابن سعد أفضل. <تصفيق> قال سمعت سهلا يعنى ابن سعد الساعدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا قال أنباءنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، فلا أنازع عننا رجالا منكم، ولا أغلبنا عليهم. ولا عليهم يعني قال شيخنا أي تغربه الملائكة عليهم السلام. أنت كلام يعني في دفع أناس. واليا الله النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي فيسقى من الحوض، فالملائكة تزوده عن الحوض يعني تدفعهم. فيقول أصحاب أصحابي في رواية أصيحابي أصيحابي والتصغير هنا للتقريب ليس للتحقير لأن التصغير قد يكون تحقيرا قد يكون تقريبا فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ارتدوا القهقرة بعد وفاة الرسول أو أحدثوا في الدين والعياذ بالله نعم نعم نعم المصحية هكذا المصحية مصحية في مسلم نعم عند مسلم الترمذي في الليلة في ليلة المظلمة المصحية, في ليلة المظلمة المصحية نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تجري ما أحدثوا بعدك قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من بعد من بعد من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنفرتهم على الحوض فلا يذوداني يذودن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. نعم وهذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من آثار الوضوء. الغرة تكون في الوجه والتحديد يكون في في القدم. نعم لذلك جاء في ما أدرج أبو هريرة ولاصح هذا مرفوعا عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أدرجها أبو هريرة في الحديث. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل لأنه يعرف بهذا ولذلك الصحيح أن أهل الشفاعة أنهم كانوا يصلون لأن النبي السلام يعرفهم بذلك ويخرجهم من النار بهذه الصلاة مع التوحيد. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن واب عن عمرو بن الحارث أن بكير ابن عبد الله حدثه عن القاسم ابن عباس الهاشمي عن عبد الله ابن رافع مولا. ألا عندكم عباس ولا في نص عياش وهو خطأ. نعم. أن بكاير ابن عبد الله حدثه عن القاسم ابن عباس الهاشمي عن عبد الله ابن رافع مولا أم سلمة عن أم سلمة تقالت كنت أسمع. يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري استأخري عني فقلت إنما دع الرجال ولم فقالت يدعو فقالت فقلت فقالت <تصفيق> فقالت إنما دع الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال و... رسول الله صلى الله عليه على قولها رضي الله عنها أم سلمة إني من الناس هذا من فقهها رضي الله تعالى عنها نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم, نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم في فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضال فذكر الحديث وقال وحدثنا أبو بكر أنيسى بوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول يوما من ذلك ولا يوما مرة من ذلك نعم من ذلك فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشتني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فقلت للجارية استأخري عني فقالت إنما دع الرجال ولم يدع النساء فقلت إني من الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرة على الحوض فإيايا لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول صحقا, ف... صحقا ف... فأقول صحقا فأقول بالتعقيم لا سبب ي ABD فإيايا لا نعم أحدكم فيذب فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب في... ليس كل من يأتي يذب ليس سابق أنه يذب عنه نعم. فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول صحقا قال, قال أبو بكر النيسى بوري ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهانية فقال هذا حديث غريب كتب به إلينا يونس. قال أبو بكر النيسابوري وسمعت أبو إبراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال هذا في أهل الردة. هذا عندكم جميعا قال شيخنا صلى الله وسلم. ومفهوم ذلك أن غيرهم يردون. واترك الصلاه لا يرد يعني هذا بالمفهوم او لا يرد عفوا واترك الصلاه لا يرد يعني لا يرد الحوض نعم او يريد مفهوم ذلك ان غيرهم يريدون واترك الصلاه لا يرد نعم قال وحدثنا أبو بكر النيسى بوري قال حدثنا حماد بن الحسن الوراق قال أنباءنا أبو عاصم قال أنباءنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم بين أيديكم وإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة وذكر الحديث <تصفيق> قال وحدثنا أبو بكر إن ليس أبو قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال أبو صالح قال شيخنا عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد فقيه مصر نعم <تصفيق> يعني الليث ابن سعد فقيه فقهاء مصر رحمه الله نعم <تصفيق> قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير الزبير قال أخبرني اسمات فيه ابن لهيعة نعم عن أبي لا. الزبير قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم بين أيديكم فإذا لم تروني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة ومكة وذكر الحديث لا. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أناس قال دخلت على أبي هذا قال حدثنا عدي قال حدثنا حميد يوجد هذا عندكم ها محمد بن أبي عدي عن حميد حدثنا حميد هكذا عندي رصف الشخرة أيضا حدثنا حميد طيب نعم قال أنباءنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم أنس فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض فقلت والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض لقد تركت عجائز, عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى صحيح نعم والإنسان <تصفيق> <تصفيق> <لا> <noise> يحرص على الدعاء أن يجده الله سبحانه وتعالى الحوض وأن يوفق للشر من هذا الحوض قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ألا طرون إلى أنس, أنس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض أجل رضي الله عنه رضي الله عنه نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ألا طرون إلى أن بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض إذا كان عنده أن الحوض مما يؤمن به يؤمنوا. يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن العجائز يسألون الله عز وجل أن يسقياهن يسألنا الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله مما لا اللى على أن الناس على الفطرة العجائز وكبار السن يكون يكونون عن الفطرة بخلاف أهل البدع قد ولياذ بالله تنتكس فطرهم عن الحق وعن أصول السنة ولياذ بالله نعم ولذلك كان بعض كان بعضهم لما دخل في الفلسفة قال له أبو حامد الغزالي الملقب بعجة الإسلام وليس كذلك كان يقول ليتني أموت على ما تموت عليه عجائز ونيسى يعني على الفطرة بدور البدع والفلسفة أنه دخل في بطونها وأضره ذلك وفي كتابه إحياء علوم الدين طوام مع أن هذا كتاب منتشر جدا في بعض المساجد في بعض البلدان لكن فيه طوام نعم فيه حديث مضوعة ومنكرة في كلام منكر ايضا نعم <تصفيق> <تصفيق> ضلال القرآن في القرآن يكون هذا في حتى في الزوايا في هذا الكتاب ظلال في الوجود فيه ضلال بعيد في دعوه الاشتراكيه حتى أنه يقول سيد قطب أن ان باذل رضي الله عنه كان اشتراكيا والاشتراكيه هذه طريقة ضالة اقتصاد غير إسلامية. العياذ بالله مصيبة ان يكون في المكتبات في القاهرة كما يقول كتاب ظلال القرآن هذه مصيبة نعم كان عنده ان الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى ان العجائز يسألن الله عز وجل ان يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار كفاية, كفاية عن الإكثار نعم صدق رحمه الله نعم باب التصديق والإيمان بعذاب القبر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي سبحانه الله قد تحتاج هذا في هذا الزمان يعني انظر كتب, كتب الأجر رحمه الله هذا في القرن الرابع أو الثالث والرابع وتحتاجه الآن بعض الناس الآن وبعض الكتاب والذين يسمون بالمفكرين يقولون بإنكار عذاب القبر ينكرون عذاب القبر ليس على الجسد فقط وإنما على الروح والجسد سواء والعياذ بالله هذا على أهمية دراسة كتب السلف وأنها لا يستغن عن الإنسان في زمان ما نعم <تصفيق> باب التصديق والإيمان بعذاب القبر من كان هنا نعيش يوما حتى نرى بعد هذه الثورة الخبيثة من يكذب بعذاب القبر كذب المسيح الدجال يكذب بالحول وأن الجنة والمخلوقتان الآن والناس يقول ما تنسون هؤلاء قوم ذهبوا لا ما ذهبوا باقون فكرهم باقي وبدأوا هو الفاسد ما زال موجودا إلى يوم هذا لكل قوم وارث كما قال العلماء نعم <تصفيق> باب التصديق والإيمان بعذاب القبر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان يعني بن سعيد الثوري الثوريه عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أدل أن عذاب القبر ثابت في القرآن وأيضا ثابت في السنة وأجمع عليه السلف ولذلك من أنكر عذاب القبر كفر الذي ينكر عذاب القبر كافر لأنه مكذب للقرآن مكذب للسنة الصحيحة ومكذب لإجماع العلماء إلى أن يكون جاهلا يعلم ف... قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارث قال أن أباء السمح دراجا حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنك أتدرون ما الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده قال شيخنا سلمه الله والضنك في الدنيا يكون بالحرج في, في الصدر او بالحرج في, في الصدر ولو كان في الظاهر متناعما في لباسه ومركبه ومطعمه ومشربه الى اخره ولذا كثيرا ما يقتلون انفسهم انتهى كلامه يعني بعض نسجل يركب سيارة ب ربما بنصف مليون وقد يكون الآن في سيارات بمليون وصل يوجد قد يكون في سيارة بمليون يركب سيارة بمليون وعنده ثياب ربما يلبس البدلة مثلا بمئة ألف أو شيء من هذا وتجد ومطعمه يأتيه من باريس بالطائرة وما شبه ذلك وتره يقتل نفسه فلماذا يقتل نفسه يعيش في هذا الضنك لأن القلب فيه فاقة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبة الله سبحانه وتعالى وهذا في من أعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنت الآن قد لا يكون في جيبك إلا خمس جنيهات ممكن يأتي عليك يوم ليس في جيب خمس جنيهات بل قد لا يوجد حتى خمس جنيهات ومع ذلك تعيش سعيد وهالئ ومطمئن القلب ومرتاح البال والآخر معه حينما يقول ليس ما يقول معي خمسة ملايين في جيبي ومع ذلك يعيش في ضنك ذلك مقيل ولست أرى السعادة جمع مال إنما التقي هو السعيد التقوى هي السعيد في التقوى السعادة نعم <تصفيق> عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا أتدرون ما الضنكوا قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعونة نينا أتدلون مت النينو تسعة تسع وتسعون حية لكل حية سبعة أرؤس ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة وهذا ضعيف هذا يسر فيه دراج فيه دراج أو السمح قال الإمام أحمد أن الله أحاديث مناكير وضعف النسائي وأبو حاتم وثقه يحيى وتعقبه بعض فقال ما هو ثقة ولا كرامة وقال ابن عدي عامة أحاديثي لا يتبع عليها وقال الحافظ ابن كثير رفع منكر جدا والموقوف أصح نعم السيد الشيخ ناصر أين؟ بهذا الطول نعم انظر صحيح ترغيب ترهيب للشيخ الالباني نعم انظر صحيح ترغيب ترهيب نعم نعم انت لوقتك رفع منكر جدا والموقف وصح